وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أولا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما من بطن ثم أما بعد فمع المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه كنا قد وقفنا عند الطريقة الثانية وهي التخريج على الأبواب والمتون انتهينا من الطريقة الأولى وهي التخريج على الأسانيد طيب وبيننا ما فيها وكيفية تخريج الأئمة على هذه الطريقة الطريقة الثانية التخريج على الأبواب والمتون ويقال على الأصناف أي الأبواب ويقال على الأحكام والفقه وهذه الطريقة لمن قصده رواية السنة ودلالتها على الأحكام حسب موضوع المرويات وهي أسهل الطرق مطلبا هذه الطريقة فيها أمران الأول رواية السنة أنك تتقن حفظ الأحاديث الأمر الثاني هذه الأحاديث يستنبط منها الأحكام الشرعيه فأنت عندما تحفظ أحاديث كتاب الوضوء ثم كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد ثم النكاح ثم البيوع ثم الحدود إلى غير ذلك فهذا يجعله أكثر تثبتا على عكس الطريقة الأولى فسيأتي حديث في العقيدة في التوحيد في الأسماء والصفات في السلوك في الأخلاق في المعاملات في الحج في الجهاد فأحاديثه غير مرتبة يا مرتبة على إيش على الأسانيت لكن هنا مرتبة على الأبواب على إيش على الأبواب الفقهية فهي من حيث الايسر فهي ايسر لماذا أنت ستحفظ مجموعة من الأحاديث في باب الصال في باب مثلا الإحرام مثل أو في القراءة خلف الإمام مثلا أو في السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة أو في الركوع وأحكامه لهذا فأنت هناك نوع من التركيز في الحفظ مع الاستنباط مع فهم هذه النصوص ومن أعظم تثبيت العلم في القلوب ما هو ها ما هو أعظم ما يثبت العلم به في القلوب العمل به العمل به اولا انت حفظ يثبت بالعمل به ثم بإيش بنشره فأنت عندما تحفظ وتعمل فيثبت يعني مثلا باب أدعيت لاستفتاحي في الصلاة ما أنت تأتي به أنت تأتي به فقلنا ان تنساه مثلا باب ما يقال في الركوع فانت ستاتي به فاذا حفظته وعملت به قل ان تنساه ثم اذا بلغته ثبت او ذاكرت به اخوانك كما كان الائمه يفعلون في المذاكره فيكون قسط صحيح الاسانيد تختلف وحفظ البخاري ليس حفظ الجامع الصحيح ليس كحفظ المسند الصحيح البخاري ومسلم طيب فحفظ المسند الصحيح أيسر انه جمع جمع الاحاديث المتون في مكان واحد في الغالب الاعم لكن البخاري لما كان همه الاستنباط وكان همه ان يتدرب طالب العلم على الفقه وأن يوجد, أن يوجد علماء مجتهدين مستنبطين في الشريعة من خلال كتابه قطع الأحاديث وماذا وبوض واضح أن لا نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا هي وعليكم الصحة وبركاته هي, هي أسهل الطرق مطلبا لماذا لماذا كانت أسهل الطرق مطلبا أنا أحفظ حديثا في الوضوء سأذهب لكتاب الوضوء أحفظ حديثا في النكاح سأذهب لكتاب النكاح أحفظ حديثا في مثلا في الحدود في حد الخمر سأذهب لحد الخمر في حد. لكن أحفظ حديثا من مسند أبي بكر قد يوجد في مسند أحمد وقد لا يوجد فلم يشترط الإمام أحمد رحمه الله أن يستوعب كل أحاديثي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتركها. فقد وقد انتبه أيضا في المسند قد نجد ولذلك فهرس المسند لنا قد يوجد بعض أحاديث بعض الصحابة في غير مسينيجهم فيأتي طالب العلم ويغرب المسند أبي بكر أو مسند عمر أو مسند عثمان أو مسند عريق ولا يجد الحديث يقول هذا الحديث ليس في مسند احد ويقول أمثال العراق أمثال ابن تيمية أو الذهبي أو المزي أو ابن كثير أو ابن القيم أو ابن رجب ثم أمثال البلقيني والعراقي وابن حجر والهيثامي وامثال هؤلاء الكبار يقول واخرجه أحمد في مسند تجئ أنت بجاه وتبحث في المسند في هذا في, في هذا الجزء الذي يخص مسند الصحابي فتقول لا يوجد وأخفأ ابن حجر والحديث في المسند لماذا؟ لأنه ساقه لعلة انتبه ساقه لشيء في مسند آخر ساقه لشيء في مسند آخر لكن في حديث في الوضوء لا بد أن نجده في كتاب الوضوء ما وجدناه في الوضوء في الجامع الصحيح إذا لا يوجد إلا أن يوجد جزء منه لا يختص بالوضوء فهنا إذا كنت تحفظ الحديث كاملا وعندك خبرة بالجامع الصحيح لأبي عبد الله رحمه الله فماذا استفعل؟ إذا ما وجدته في الوضوء فستنظر للجزء الآخر وعند ذلك ستقول أخطأ ابن حجر حيث ساقه على أنه في كتاب الوضوء وهو لم يسقه في كتاب الوضوء إنما ساقه بجزء أن حجر مثلا ساق الح نعم نفترض يعني أنا افترض افترضات يعني قد تكون موجودة ولا حرج في ضرب الأمثلة عالم من العلماء حتى يعني دعنا لنقول ابن حجر ولا فلان عالم من العلماء الكبار قال إنه في البخاري وساق جزء الوضوء وأنت بحثت في كتاب الوضوء لم تجده فلك أن تنتقد عليه إذا كان البخاري لم يسقه في كتاب الوضوء إنما ساق في كتاب الجهاد لجزء يخص الجهاد فلك أن تنتقد، لك أن تنتقد لأنه ساق جزء الوضوء لم يسق جزء ايش الجهاد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أصل وضع وضع التصنيف للحديث على الأبواب. أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد بخلاف ما رتب على المسانين فإن أصل وصفه مطلق الجم... انتهى. ابن حجر رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة اكتب هذه الفائدة تعجيل المنفعة ما اسمه بعض طلبة العلم أو من المشيخ يختصر والاختصار خطأ يقول تعجيل المنفعة برجال الأيمة خطأ تعجيل المنفعة ليس برجال الأيمة الأربعة ومن الأيمة الأربعة؟ أبو حنيفة مالك بالترتيب الزمني الشافعي أبو حنيفة هو في سنة 150 مالك 179 أحمد عفر الشافعي 204 ويقال مئتين مئتين وخمسة أو ست لا دعنا نقول مئتين وأربعة قولا واحدا الخلاف في ولادة مسلم الشافعة مئتين وأربعة الخلاف في ولادة مسلم هل مئتين وأربعة أو مئتين وست الإمام أحمد توفي سنة إحدى وأربعين ومئتين جاء ابن حجر لا, لا, لا أريد أن أشرح تعديل المنفع وأنه كيبناه على كتاب الحسين في الإكماء لا, لا. جاء ابن حجر في تعجيل المنفعة بزوائد رجال كتب الأئمة الأربعة على ما في تهذيب الكمال فمن الخطأ الجسيم أن يقال تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة لا ده بزوائد فما وجدته في التهذيبين والتقريب والكاشف وما أشبه هذا فلن تجده في التعجيل وما وجدته في التعجيل المفروض أنك لا تجده في التهذيبين وغيره وضحت فتعديل المنفعه بزوائد رجال الائمه الاربعه هذا ما يوجد في التعجيل زوائد انا بحثت عن راوي في مسند الإمام احمد او في الموطا طيب او في كتب الشافعي فلم اجده في التعجيل اذا لابد ان اجده في التهذيب إذا ما وجدته في التهذيب لابد أن اجده التعجيل. لا وجدت في التهذيب ولا في التعجيل إذن يكون هذا مما فات, ب... مما... مما فات من انحفظ من حجف وأستدرك عليه وأقول هذا على شرط وكان يجب أن يذكر هذا إذا لم أجده في التهذيب والحمد لله يعني هناك بعض الاستدراكات على التعجيل يعني لها في حدود العشرين سنة لكن للأسف لقلتها وإن كان بعض شيوخنا نصح أن نعدل بنشرها لكن لعل الأيام ولا لتأتي بشيء آخر فهنا ابن حجر ينبه على فائده أن الكتب التي الفت على الجوامع في الغالب إما أن يكون الحديث صحيحا أو أن يكون حسنا أو ضعفا إيش ضعفا ينجبه هذا اغلبها الاعرب طيب والمسانيد لا. لم يشترط اشترط مطلق الجمع الصحيح والضعيف والمتروك والموضوع لا. لم يشترط شيء يعني الجامع عندما ياتيك بحديث في الاحكام هو يغلب على ظنه ان الحديث ليس إيش؟ ليس مكذوبا على الاقل وليس متروكا قد يكون ضعيفا لكن في راي الترمذي مثلا ان هذا الحديث مما ضعفه إيش ينجبر ينجبر بماذا قد يكون السند فيه مطروق لكن ينجبر بماذا بعمل الامه بعمل الأمة وان الامه عملت بمقتضى هذا الحديث المطروق او ان ينجبر بالاجماع والحديث ضعيف كحديث ايش ابي امم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعم أو لون او ريح. العجب إن الشوكاني رحمه الله تعالى مع أنه ظاهري في الأصول ولا يميل للإجماع بعد الصحابة إلا أنه سلم هنا بالإجماع وقال فمن كان يحتج بالحديث في نيل الأوطار. وهذا من الاستدركات اللطيفة التي تفهم بها ان العالم قد ي... في التأصيل يؤصل شيئا وفي التفريع قد يخالف يخالف اجتهادا فقال في النيل وفي الدرار وماذا يقول ف... فحجه من يقول بالإجماع الإجماع وحجه من يقول بالحديث الضعيف هذا الحديث الضعيف طب أنت يا مولانا ماذا تأخذ حديث الضعيف لا يعمل به في الفقه يكون، بل هو إجماع، يعني إجماع أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية. طيب، إنما الخلاف في فضائل الأعمال، إلا يعني يوجد بعض الكلام لابن الهمام في فتح القدير لكنه الأول ويسلم بالإجماع بعمل العمل بعدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية. ومع ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى وهما من من يقول بعدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية بل وأيضا من, من يقول بعدم العمل بها في يقول وحدة من يحتل وحدة من يقول بالحديث الضعيف هذا الحديث ضعيف كيف يكون حدة لهم وأنت لا تقول بذلك كل هذا فرارا من إيش من القول بالإجماع بعد الصحابة إذا من جملة الفوائد في الكتب الجوامع التي تصنف على الأبواب أن الغالب في أحاديثها أنها إما أن تكون صالحة للاحتجاج يحتج برأسها بها برأسها كالصحيح والحسن أو للاستشهاد كأن تكون ضعيفة لكن يوجد ما يشهد لها سواء من الأحاديث أو من قواعد الشريعة أو من الإجماعات إلى غير ذلك انت ثم ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن... ثم ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن التخريج على الأبواب هو أسهلها مطلقا وأكثرها تقريبا وذكر امتداح بعض العلماء لهذه الطريقة والله أعلم أين ذكر هذا الكلام؟ فتح المفتوى ونحن ندرسه اذا لا داعي لان ناتي بفتح المغيث وأن نقرأ نقرا كلمه السخاوي لانه مقرر عليه وهذا من فضل الله عز وجل ان يربط العلم بعضه ببعض ونلاحظ أن ان الشيخ بكر رحمه الله تعالى ان, أن العمود أو أن أحد الأعمدة الكبراء عليكم صاحب التي اتكأ عليها في كتاب التأصيل هو كتاب إيش؟ وهذا من توفيق الله عز وجل ان يقرر في هذه الدار المباركه ليربط العلم لتؤصلوا في هذا العلم المثل يقول في مش وقد دعوت في مقدمة الأجزاء الحديثية المشتغلين بالحديث إلى توجيه عناياتهم وجهودهم في عمل مدونة لأدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وأثار الصحابة رضي الله عنهم والاكتفاء بالمصادر الأصلية المطبوعة من كتب رواية وهي تبلغ حتى الآن نحو جزء نحو حتى النحو مئتي, جزء مئتي, مئتي كتاب وجزء حديثي وإنه بهذا يكون كل عمل وإنه بهذا يكون كل عمل ما أدري ليش كتباه جهد مستقل بنفسه يعني كل عمل جهدا مستقلا إذن هو يعني لعله جعلها على الابتداء وقد, طب وقد طبعت نموذجا لذلك في نصوص الحواله يعني ايش يعني مثلا نجمع كل النصوص التي وردت في صلاه الاستخاره مثلا نجمع كل النصوص التي وردت في حد الزنا مثلا نسال الله العافية نجمع اللهم امين نجمع كل النصوص التي وردت في بيع الش... في نكاح الشغار لا وهكذا بحيث توجد معلمة التي تسمى بالموسوعات معلمة عظيمة للفقه الإسلامي وهو الجزء الأول من الاجزاء الحديثية إذ ليس فيها سوى حديث واحد وبعض آثار خرجتها وذكرت ألفاظ حسب الطاقة فهذا الجزء مع صغر حجمه يعتبر عملا مستقلا ويوقف الباحث على نصوص الحوالة وربما لم يجد عليه مزيدا من الموقوف طيب وقد وفقنا الله عز وجل ل حكم الخليطين و ان الحلي طيب وان كان سنة كعاده البشر سيوجد تقصير ويوجد نقص فالكمال المطلق في البشر الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والكمال في البشر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا ندعي لكن ندعي انه ايضا يعتبر من ايش من هذا التخريج المبارك طيب ايضا التقى دعوه المظلوم نعم جمعت الايات والاحاديث في مثل هذا وهذا من فضل الله عز وجل وهكذا لو أخذ باحث باب الصلح واخر باب العارية وهم جر في أبواب الأحكام لأصبحنا بعد وقت وأمامنا مدونة شاملة للنصوص مصدر الفقه لمصدر في الحكم والفتة والاستنباط فنلفت لهذا الأنظار والله الموفق ها هي طلبة العلم من الان الذي يجد في نفسه قدرة على الجم يبدأ ابدأ وامشي في الطريق امشي في طريقك ستجد الحفر تخطاه ستجد المطبات ارتفع عليها ستجد بعض الناس يقفون في طريق طريقك يعني أنت تتصور الناس يحتاجون إليك في يوم من الأيام ولماذا احتاجنا للألبان وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وابن باكر بن... ولماذا احتاجنا لهؤلاء العلماء ولماذا احتاجت الأمة فلا تحقرن من المعروف شيئا ممكن طالب علم يبتدئ بجد ونشاط ما أقول ينشر لا إنما أقول إيش يجمع فإذا جمع وشعر أنه ما بقي على جمعه مزيد طيب نبدأ بعد ذلك في مرحلة التخريج تخريج هذه النصوص و ننظر في فقهها ننظر في صحتها وفي ضعفها وننظر في فقهها ونخرج للمسلمين بعمل جاد بأعمال تخدم المنهج والفقه الإسلامي قال وقد اختلفوا في أول من جمعه ابوابا وهم على ترتيب وفياتهم خبر عبد العزيز بن مروان ولمصر المتوفى سنه خمس وثمانين رحمه الله تعالى فيما كتبه إلى كثير ابن مرة الحضرمي طالبا منه كتابة ما لديه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختلف من أول من فعل هذا لكن من جملة هذا إن عبد العزيز ابن, عبد العزيز ابن, ابن مروان والد عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين أرسل إلى كثير بن مرة الحضرمي اكتب لي ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طلب لكن مخصوص محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 اختلف في وفاة الزهري هل هي في ذي الحجة او في بداية 25 او 200 قلنا فلنا سلفنا وإن كنا سنة خمسين وعشرين ومئة فلنا سلفنا لأن في كثير من الدروس أقول إيش سنة خمسين وعشرين ومئة بالمدينة بأمر عبد عمر بن عبد العزيز بن مروان المتوفى سنة إحدى ومئة رحمه الله تعالى لكن هذين في مطلق التدوين هذا في مطلق إيش التدوين يعني الجمع الجمع لكنه غير مرتب تدوين السنة الرسمي وليس لأنه وجد تدوين سابق الصحف التي كانت عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الملك ابن جريد وعليكم الصحب وكاته حياكم الله عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريد كتبه عبد الملك ابن جريد المتوفى بمكة سنة خمسين ومئة رحمه الله تعالى معمر بن راشد البصري نزيل اليمن المتوفى بها سنه ثلاث وخمسين رحمه الله تعالى معمر بن راشد له قصه عجيبه جدا وجميله وظريفه وممتعه الرجل اصله بصر واهل اليمن الايمان يمن والحكمه يمنيه لهم في محبه الخير لانفسهم وإن لهم طرقا قددا منها إن هذا الرجل العالم ترك أمه بالبصر فأراد أن يرجع ورجل عالم وأصبح عالما اليمن فيطرق فإذا تركوه قد يضيعوا علمه قالوا احبسوه احبسوه قبل أن يخرج فماذا سجنوه في السجن الذهبي ما هو زوجوه ماذا تريد ترد أمك لا نحن نزوجه فزوجوه فأصبح بعد أن كان يقال معمر ابن راشد البصر أصبح يقال الصنعاني أين بلدك يا استاذ جحا <تصفيق> وعن <وهل> أنت جحا <تصفيق> طيب فصار يمنيا بمثل هذا انتبه هنا بعد أن أذكر سأسأل سؤالا أدندن في دروسي حول شيء فيه عندما أنتهي من هذه الأسماء الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمر أبو عمر إمام أهل الشام الشام المتوفى سنة سبع وخمسين ومهة رحمه الله تعالى بالمدينة ابن أبي ذئب الجبل الجبل محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث العامري القرشي المتوفى سنة 58 ومع رحمه الله تعالى عليكم الصلاحة الذي كان يحبه الإمام أحمد ويقول صدع بها في وجه المنصور والمنصور المنصور القوان بالحق وفي ترجمته أصول لمنهج أهل السنة والجماعة تخالف أصول الجراحين في عصرنا. انتبه، هذه فائدة. في ترجمة ابن أبي ذئب أصول في المنهج السلفي تخالف بعض أو تخالف أصول الجراحين في عصرنا الذين يجذرون في خلق الله باسم السلفية وهم لا يفهمون السلفية. بالبصرة أربع بن صبيح المتوفى سنة ستين ومائة رحمه الله تعالى بالكوفة سفيان بن سعيد الثوري الكوفي المتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رحمه الله تعالى وعليكم السلام وبركاته الثوري كان إماما للأمة في الورع الورع ترك المباح مخافت أو ترك شيء من المباح مخافت إيش أن تقع في حرم والزهد التقلل من الدنيا والبعد عنها قلبيا أكثر مما يكون إيش قديا من الممكن أن تكون أن تملك الدنيا كلها وأنت من أزهد خلق الله ما أحد يملك الدنيا كلها يعني مقصود تملك الملايين وتلبس أفخم الثياب لكنك تكون من أزهد أهل الأرض ومن الممكن أن تلبس الثياب الخشنة وانت لا تعرف الزهد في حياتك فلا بد من فهم ما كان عليه سلف الامه فقد كان امام اهل مصر الليث إمام أهل مصر الليث بن سعد من ازهد اهل الارض ومن اقى أهل الأرض وكان يلبس الثياب الفخمه الغاليه التي كانت يعني تعادل الان بمئات الالاف بالمدينه بالبصرة حماد بن سلمة المتوفى سنة 67 ومئة رحمه الله تعالى بالمدينة مالك بن أنس المتوفى سنة 79 ومئة رحمه الله تعالى بمروى خرسان عبد الله بن المبارك المروزي المتوفى سنة 81 ومئة رحمه الله تعالى وله كتابه العظيم المسمى بإيش؟ بالزهد والرقاء الحمد لله وفقنا الله المقطوطة قديمة كتبت سنة 471 وسبعين ومن فضل الله أي من وجد أي مخطوطة على النت أو على غير الزهد للمبارك فنحن ابتدانا أنا شرعت فيه منذ سنوات لكن توقفت حتى أجد المخطوطات والحمد لله بدأنا نعثر على المخطوطات فمن وجد مخطوطة للزهد للابن المبارك فإن شاء الله له الأجر من الله وله الثناء الحسن والشكر منا ان شاء الله من باب إمام اجتمعت فيه كل خصال الخير ليس كأمثال بعض أهل عصرنا يؤلف كتابا أو يسرق تحقيقا وتجد فيه الكذب والنفاق والتلون وتجد بيع الدين وتجد لا يا أخوة هؤلاء جبال جبال ما نتعلم ما نتعلم الكتابة بقدر ما نتعلم التربية ونتعلم العقيدة ونتعلم المنهج ونتعلم السلوك ونتعلم الزوك والورع والتقوى بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة المتوفى سنة 82 ومئة رحمه الله تعالى بالكوفة وكيء بن الجراح شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاص وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى يا تنسب للشافعي فإن صحت فوكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاس وهو ثقة بين ضعيفين ما معناها فضل ابنه سفيان وأبوه الجراح ابن مليح الرؤاس وابنه ضعف بسبب إيش والراق السوء فإذا وجدت ناشر سوء فطأه بالنعل ولا تبالي به لا يتحكم فيك ناشر ولا يتحكم فيك مدير فضائية فهمت يا مولانا تحكم فيك ويعطيك بالنعل على رأسك لا إن كنت شيخا حقا فأنت الذي تبني الفضائية وليست الفضائية التي تبنيك أما الذين يتبنيهم الفضائيات فهنا عال على الدعوة فهناك من يتحمل الدعوة وهناك من تحمله الدعوة فرق بين من يتحمل الدعوة ويحميها بنفسه ودمه وعمره وأولاده واهل بيته ويعيش للدعوة وبالدعوة وبين من يعيش يتأكل بالدعوة افهم هذا هذه دروس تربويه هذا ايش دروس تربوي. نعيش نحن الذين نحمل الدعوة على أعناقنا وأكتفنا وليست هي التي تحملنا وكعب الجراح الرؤاسي المتوفى سنة 97 و100 رحمه الله تعالى بمكه سفيان بن عيينه الكوفي ثم المكي المتوفى سنة 98 و100 رحمه الله تعالى نلحظ شيئا في كل التراجم التي ذكرها ما هو ها هيا أيها الفقهاء إن شاء الله باعتبارنا سيكون يعني نظن أنكم فقهاء نعم ها طيب ايش أه؟ موالي لا؟, لا ليس موالي أه؟ لا, لا هو ذكر هو تعمد ذكر تعمد ذكر شيء كنت الح عليه دائما خاصه في شرطنا على صحيح البخاري وغيره في الكتب المسنده ما هو أحسن ماذا فعل ذكر وفيت كل الذين ذكرهم وطالب العلم المجد ينبغي أن يحفظ و... و... على الأقل وفيات المشاهير من العلماء يعني تجمع مئة أو مئتين من المشاهير من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى النسائي لا إلى, ما بعد النسائي إلى... لا, دعنا نقول إلى السخار تكتب مئة عالما وفي بسم الله الرحمن الرحيم بدون هذا الزهاد يعني حتى لا يقول واحد هذا تشبه باليهود ليس تشبه باليهود لأننا كنا في الأزهر ما فعلوها نحن صدق في الأزهر الشريف رحمه الله تعالى وأحسن الله عزائنا فيه الشعبة 160 الثوري 161 معينة 198 أحمد إذن تتحفظ هذا ومن الممكن أن نسعى لجمع مئة أو مئتين من العلماء طيب وتكتب وتصور وتوضع ها مثل ايه ما يجعلون لوحة لوحه الإعلان للمرشحين زعب لا اجعلها أنت يعني ايه من باب حرف عابد الحرمين الفضيل بن عياط يا عابد الحرمين لأبصرتنا لعلنت أنك في العبادة تلعب تنسب لعبد الله بن المبارك نعم يا أحد. هناك الفضل بن دكين وهناك الفضيل بن عيارت نعم كان عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه مما أدندن حوله وما زلت وسأزال أن النفقه على طلبة العلم من أشرف النفقة وأن طلبة العلم بحقه مصرف للزكاة أقولها في سواء كنا في فضائيات كنا في ولو كان الأمر بيدي لأغنيت كل طلبة العلم خاصة حملة القرآن لكن إن لله وإن إليه راجعون ابن المبارك قل لو لا خمسة ما اتجرت لو ل وجود خمسة ما كنت أتأفي عندي أموالي تكفيني لكن لو ل هؤلاء الخمسة الثوري وابن عيينة وابن السماك الذي دخل على الرشيد وأراد الرشيد طلب كوبا ماء فماذا قال يا انظم هو رجل مستغني عن الدولة لكن شيخ الأزهر لما كان يأخذ مرتبه من الدولة أصبح ذليلا لكن لو استغنى وقال قولة شيخ الأزهر الأسبق عندما مد قدمه أمام أفنديهم أفندين أيام الخداوي وقال يا بني اذهب لسيدك وقل من يمد قدميه لا يمد إيش يده وهو مد اليد ذل عندما تمتد قدميك في وجه من تريد لا تمد يديك وإلا تطير الرقاب وأنه لص في صورة إيش؟ في صورة عانم أو في صورة واعظ سفيانان وابن السماك وإسماعيل بن عليا والفضيل بن عياط الفضيل بن عياط كان يتاجر من أجل أن يحفظ ماء وجه أولئك الكبار وكان من أكرم أهل عصره لكن نحن عصبية نميل إلى الليث ولا عصبية إن شاء الله فهي عصبية محمولة فنرى أن الليث الليث ابن المبارك كوف في سنة 81 ومئة والليث 175 يعني قبله بسبعة سنوات، لكن كرم الليف كان كرما يعني صارت به الركبان، يعني الإمام مالك يرسل له طبقة تم فيضع له ألف دينار تعد مليون جنيه الآن، أين،, أين الذي يعطيك مليون جنيه تقصه الآن؟ تغني بقية عمرك تغنيك إذا كنت في القاهرة تشتري شقة مئة ألف والتسعمائة ألف مائة ألف والثمان بيئة يجعل تجارة جمع عشرة من طلبة أنا مشتغل يا ولد أصبحت منه <تصفيق> اللهم مستعد والغنى غنى النفس خذوا قاعدة الغنى غنى النفس الرزق بيد الله وحده يأتيك رغم أنفه من جعل من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه لا نأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة هم جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه والله رغم أن فيه فأتي وما أريد أن نحكي قصصا وعجائب في هذا الببل الذكرى إن, إن شط لكتابتها في يوم من الأيام للذكرى والعظة والعبرة وإلا فالله مستعد إذن طالب العلم يسعى للتحفظ لوفيات العلماء إن استطاع الوفيات مع الولادة فهذا خير وإلا فيكتفي بالوفاة فقط من يعرف اليوم تجد بعض السفهاء من بني جلدتنا يحفظ لاعبي الأندية وحراس المرمى والدفاع وقلب الدفاع وما ادري الليبرول ما اعرفش ما أدري إيش يسمونه وخط الوسط وخط الهجوم والجناح الأيمن والجناح الايسر ورأس الحربة ويحفظ والتاريخ وكم هدفا سجل وايش ويحفظ سيرة اقذر سيرة اقذر الخلق اقذر الناس من اليهود عباد الصه القذر المستنقع النت الذين يسمون بايش بالممثلين والممثلات هذه أخذت الجائزه كذا ذي ولدت كذا بنعرف تاريخ طب نحن في اول كطلاب علم او لو اعظم اجل ان نعرف تاريخ هؤلاء لماذا لاننا نتربى نتربى بهم ونتأدب بادبهم ونتخلق باخلاقهم عندما تعيش مع هؤلاء تهون الدنيا عليه مع الشجعان تشعر بالشجاعة وتتمنى أن تخوض المعارك مع أهل الكرم تسعى ولو كنت من أبخل الناس ستجد نفسك يعني ستجد نفسك الأمر بالسوء تكرم ولو قليل تشعر بأريحية عندما تك عندما ترى علمهم قيامهم من الليل زهدهم ورائهم كسرة ذكرهم هذا مما يعينه هذا مما يعينه ثم التخريج على الأبواب والمتون على مسلكين هذه الطريقة على مسلكين انظر التخريج ينقسم إلى قسمين تخريج على الأسانيد وتخريج على الأبواب وقسم الأسانيد رجع إلى التخريج على المتون والأبواب والأبواب قسمه إلى مسلكين والأسانيد قسمه أيضا من قبل الآيائش إلى مسلكين انتبه. انظر نحن ممكن في النهاية بإذن الله أو بعض إخواننا ليس كل شيء يكون عليك ممكن يجعل لنا شجرة لكتاب التقصير مثل شجرة الأسنين التي تعلمناها في البخاري التخريج تعريفه كذا كذا كذا ثم نبدأ نجعل الشجرة وفرق ورقتين وتطبع وتوزع علينا جميعا وأنا من جملتكم ونستفيد الجميع نحن كلنا نستفي ثم التخريج على الأبواب والمتون على مسلكين المسلك الأول تخريج عام ينتظم أبواب الشريعة ويجمع ما يقع لمؤلف من أحاديثها مسنده في كتاب واحد وفي مقاصد ثمانية وإذا وجدت المقاصد الثمانية يسمى الكتاب بإيش؟ بالجامع عليكم الصحة والركات عليكم الصحة والركات أحاديث العقائد والأحكام والأداب والرقاب الرقاب أو الرقائد ترقيق القلوب والتفسير والسير والتاريخ والفتن وأشراط الساعة والمناقب والمثالب مناقب الصحابه مناقب بعض التابعين مثالب الكفار مثالب المنافقين طيب. هذه إذا وجدت هذه الثمانية والكتب التي تخرج فيها هذه الأنواع تسمى إيش؟ الجوابع مثلا وأجل جامع جامع من؟ الجامع الصحيح الجامع صحيح أجل جامع أعظم كتاب بعد كتاب ربنا عز وجل أو نقول بعبارة أخرى أعظم كتاب أُلف على وجه الأرض العبارة صحيحة؟ اسكت؟ انتبه ما سئلت. هل يجوز أن نقول أعظم كتاب أُلف على وجه الأرض ها ايش الله أعلم خرجنا إلى الإجابة الدبلوماسية ها أحمد يرفع دهات ها لماذا إن لله وإن أنا أعظم كتاب ألف على وجه الأرض لأن القرآن لم يؤلف إنما هو كلام ربنا عز وجل لأنه ألفه نحن نقول لماذا صحت عبارة أعظم كتاب ألف على وجه الأرض والقرآن يوجد بين أدينا لأن القرآن ليس تأليف بشر وليس مخلوقا بل هو كلام ربنا عز وجل نعم والتألف كما سبق والجامع هو ما يوجد فيه من كل نوع من هذه الأنواع مثل الجامع المسند الصحيح المختصر للبخاري رحمه الله تعالى وهو أول من صنف في الصحيح المجرد وجامع مسلم بن الحجاج وجامع الترمذي إذا اعيد الكتاب الجامع يشمل كم, كم كتابا أحاديث ثمانية كتاب أحاديث العقائد الأحكام الأداب الرقاق التفسير السير والتاريخ الفتن وأشاطر الساعة والمناقب والمثالي نحفظ هذا الثمانية هذه إذا وجدت في كتاب يعني إذا وجد أحاديث من كل يعني, من يعني ليس شرطا أن يحط بها إنما من كل باب من هذه الأبواب يوجد مجموعة أحاديث هذا الكتاب يسمى بإيش بالجامع أعظم هذه الجوامع الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستين ست وخمسين ومئتين سنة ست وخمسين ومئتين وجامع مسلم بن الحجاج وجامع الترمذي ونازع بعضهم في إطلاق اسم الجامع على صحيح مسلم لخلوه من أحاديث التفسير يعني بعض الناس قال إن كتاب مسلم لا يسمى ليلقب... بإيش بالجامع لأنه خلا من كتاب التفسير وهذه منازعه غير صحيحة ففيه أحاديث في التفسير لكنها قليله من رقم هذه الأرقام بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله من رقم 3015 إلى رقم 3033 ولهذا ترجم عليها النووي رحمه الله تعالى بقول كتاب التفسير على أن مسلم رحمه الله تعالى إنما سم كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك كتب تشبه الجوامع ولم تسمى بالجامع مستخرجات المستخرج مرتبط بالكتاب الذي يخرج عليه فهي أيضا من الكتب الجوامع مع أنها مستخرج وفي معنى ذلك كتب المستخرجات هناك في الهامش هناك عندك في الهامش قال انظر الحطة الحطة الحطة الحطة الحطة, الحطة يا اخوان في ذكر الصحاح الستة لنصدق حسن خان وان كان يعقب عليه في تسميتها بالصحاح السب وفي معنى ذلك كتب المستخرجات والمستخرج هو أن يأتي مصنف المستخرج إلى صحيح مسلم مثلا فيخرج احاديث لنفس بأسانيده من غير طريق مسلم مثلا فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده إذا المستخرج هو جامع كالجامع الذي خرج عليه مثل مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم والمنتقى لابن الجارود كالمستخرج على صحيح مسلم تحت قال وفي كونه مستخرج عفوا على صاحب ابن خزيمة وفي كونه مستخرجا على ابن خزيمة نظر يعني في الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني عليه رحمة الله ذكر أن المنتقى لابن الجارود كمستخرج على صاحب ابن خزيم لا ليس مستخرج ولو تتبعنا أحاديث المنتقل ابن الجروت سنجد أحاديث كثيرة جدا لم تكن مما يعني يجتمع فيها مع ابن خزيمه أو منا يعني يوجد من الأحلث ما لا نعلمه موجودا في ابن خزيمة وفي ابن خزيمة ما لا نعلمه موجودا في المنطقة وعليكم الصحصة وفي معنى ذلك أيضا المستدرك واستدراك ما فات البخارية ما فات البخارية مثلا ما فات البخارية مثلا على شرط واستدراك ما فات البخارية مثلا على شرط مثل المستدرك على الصحيحين انتبه لأبي ذر الهروي والحاكم علم على هذه فريدة علم عليها فإذا هاتف لماذا اشتهر المستدرك لمن للحاكم فقط وظن بعض الناس أنه لا يوجد مستدركات على الصحيحين إلا للحاكم فقط لا يوجد مستدركات من جملتها مستدرك أبي ذر الهروي وفي معنى المستدرك الالزامات للدار قطني المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة رحمه الله تعالى فوق المستدرك على الصحيحين لأبي ذر الهروي نعم نعم أبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح وأبو إسماعيل الهروي الأنصاري هذا يعني يعني عالم آخر طبعا كتاب الالتزامات مطبوع؟ ما اسمه؟ لا، هذا خطأ. ظن جمهور طلبة العلم في عصرنا أن شيخنا مقبلا رحمه الله عندما حقق كتابي الدار قطني كتاب الالتزام مات وكتاب التتبع. أنهما كتاب واحد هذا خطا الإلزامات موضوع والتتبع موضوع اخر انتبه جمهور طلبه العلم فيما أعلم يظنونه كتابا واحدا لأنه طبع في مجل... طب... لأنهما طبع في مجلد واحد الإلزامات يلزمهما بأحاديث على شرطهما لم يخرجاه والتتبع يتتبعهما في بعض الأسانيد التي يرى يرا أنهما أخطأ في إراديها في الصحيح الالزمات يلزمهم بتخريج أحاديث التتبع يتتبعهما في بعض الأحاديث التي يقول ما كان ينبغي أن تدخلها في الصحيح وضح فالالزمات والتتبع كتاب أم كتابان كتابان وليس بكتاب واحد هذا له موضوع وذاك له موضوع آخر لكن لما طبع في مجلد واحد ظن كثير من طلبة العلم أنهما كتاب واحد وأصبح يقول كتاب الإلزامات والتتبع لدركة هذا خطأ ولذا كان الشيخ لأنه من العلماء الكبار ماذا قال؟ الإلزامات الإلزامات يختلف عن إيش؟ عن التتبع الالزمات يقول يا أبا عبد الله ابا الحسين هذه أحاديث لماذا لم تخرجها التتبع يأتي للكتابين ويأخذ احاديث لماذا خرجتم هذه الأحاديث وفيها عله قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معهما فالالزمات زيادة على الصحيحين التتبع ينقدهما في بعض الأحاديث في الصحيحين وضح الفارق فهذا كتاب وذاك كتاب آخر انتبهوا لهذا ما أريد أن أعب على بعض الناس وإلا فاسال بعض المتخصصين في علم الحديث في كليات كذا وكذا وكذا سترى العجب العجاب ولو لا يعني أننا نجل دار العلوم لالمحن على شيء وكذا الازهر الشيء الالزمات شيء والتتبع شيء آخر. هذا كتاب وذاك كتاب اخر ويلتحق بهذا المصنفات فان المصنف مثل الجامع لكن المصنف, يضي... المصنف يضيف الى الحديث المرفوع ما هو في حيزه أو له تعلق به من الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع يعني الجامع أغلب اهتمامه بإيش بالأحاديث المسنده المرفوع أما المصنفات فتشبه الجوامع لكنها إيش تدخل الآثار عن الصحابة والتابعين بالإسناد في أصل الكتاب مثل مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة طيب ف وهذا مطبوع وهذا مضبوع وان كان مصنف عبد الرزاق يحتاج الى خدمه جليله ويوجد جامع معمر ابن راشد في نهايه مصنف عبد الرزاق يحتاج الى ان يفصل ويحقق وينقح ما ويعلق عليه ويطبع باسم جامع معمر ويلحق بهذه الجوامع والمصنفات والموطئات كان يعني الأولى ذاعلها يعني الجوامع والمصنفات أيضاً إيش الموطئات وأشهرها وأجلها موطئ من الإمام مالك وأشهرها موطئ الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 رحمه الله تعالى وله عدة روايات أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي لقب بعاقل الأندلس كان مالك ما نحن نحزن إذا بعض المشايخ ما يرضى أن يدلس لعشرة, لعشرة من طلاب العلم ياخي مالك وما أدراك ما مالك إمام دار الهجر تركه الطلاب جاء الفيل مجموعة من الناس معهم مجموعة خرج الطلبه ما بشر الطلبه قاموا خرجوا وتركوا الامام مالك ولم يبق الا صاحبنا هذا يحيى بن يحيى عليه رحمه الله فتغيظ ماك تتركونني وتذهبون للفيله فقال لي ما لم تقم كما قام اصحابك هذا والله ما جئت من الاندلس لاشاهد الفيله انما جئت لاطلب العلم على قال أنت عاقل الأندلس أنت عاقل الأندلس وحدثت أختها مع ابن جريج وأبي عاصم النبي لقب بالنبي لنفس المسألة الفيله لما لم تقم قال, قال إذن أنت النبي فيعنى الطلبة العلم يعني له معجاب مغارب والمشيخ في الوقت يصبرون يعني أوقات المشيخ تؤدب والطالب يصف وأوقات الطالب يخطئ والشيخ والد فيصف يعني صور مثلا حدث شيء طلب كلها قامت تجه وبقي الشيخ ويخطب ويأنف وأنتم عندكم أدب وأنتم يا أخي سبقون به لهم سلف قد أخطأوا كما أخطأ لهم سلف في الخطأ حدث مع ابن جريج وحدث مع مالك طيب فقال أنت عاقل الأندلس رجل خرج من الأندلس ليقرب الإن فأنا ما جئت من الأندلس إلى المدينة من اجل ان أنا اشاهد الفيل، ما لي أنا وما أنا جئت إليك أنت رحمة الله تعالى والشيء بالشيء أذكر بقصة هشام ابن عمار إمام أهل الشام وخطيب جامعها ومقرئها إمام أهل الشم وخطيب جامع ومقرئها ذات يوم يجلس عند مالك فبعد أن انتهى مالك وكان مالك يقرأ عليه ولذلك نلحظ أخبرنا أخبرنا إلا ما كان من اسماعيل ابن, ابن أبي عسي بن اخت حدثنا فبعد أن انتهى قال, قال يا أبا عبد الله عندي أسفق قال جئنا للصبيان يا غلام خذه أخذه الجلاد عنده مؤدب بيضرب الطلبة إبلي سعدي ها كذا كذا، حياكم الله كيف حالكم الله يحفظك سلامكم. فخذ أخذ حمله على كتفه خرج من بالمس ضرب ضرب ضرب ضرب ضربه سبعة عشر جالد خرج مالك ومن تبه. وجد هذا الغلام يبكي لماذا تبكي يا غلام قال إن أبي باع بيته بعشرين دينارا يعني ما يعادل 85 جراما إضرامها 85 في 300 جنيه في 400 جنيه يطلع من أجل أن أحج أن لا الشرف السمع منك انظر للأبل الكريم الذي يضحي بماله من أجل أن يتعلم ولده ولذلك سرقه إمام الشمس وجئت لأسألك قال يا غلام في حل قال والله يا أبا عبد الله ما أحبك لست في حل يا غلام في حل قل قال طيب كيف أدعوه؟ قالت أدعوه فحدثه بسبعة عشر حديث كل جلدة يقابلها حديث كل جلدة في المقابل يعطيها حديث فقال يا أبا عبد الله زد في الضرب وزد في الحديث فتبسم مالك ومالك رحمة الله تعالى على العلم وأهل العلم يوم لو أن شيخا أمر بضرب طالب إن شاء الله يعني, يعني يأتي به نصفين يسكنه المستشفى فوق نسأل الله العافية وأشهرها موط طيب أشهر ولذلك عاقل الأندلس رفع الله قدر مع أن يحيا ابن يحيا اللي لا توجد له رواية في كتب الأئمة السنة ايش رأيانك لما ترجم له ابن حجر في التقرير ترجم له تنييزا أي أنه ليس له رواية عند الأئمة السنة لا في الصحاة ولا في سنة ولا في بقية الكتب إنما ترجم للإمام الجبل يحيى بن يحيى التميم النيسبوري كالإمام والعجب إذا ما زلت أتعجب لماذا لم يرو له أحد من الستة لكن رفع الله قدرة بماذا برواة الموطأ وقد ينتفع التلميذ بالشيخ وقد ينتفع الشيخ بالتلميذ وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وقبله الموطأ لابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن القرش المدني المتوفى سنة 58 ومئة رحمه الله تعالى نلحظ شيئا في الكتاب من بدايته إلى هذه اللحظة ما هو أنتهي من هذا المسلك ومن الموطأات موطأ عبدان عبد الله بن محمد المروزي الشافعي المتوفى سنة 93 و 200 رحمه الله تعالى وأما السنن فياتي بيانها في أحديث الأحكام والجوامع للمتأخرين غير المسلمين هي العمدة في مؤلفاتهم لما فيها من تقريب السنة فيعم نفعها ومنها جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير المتوفى سنة 6 بعد ال 600 رحمه الله تعالى ومختصره لابن البيبع الشيباني المتوفى سنة 44 وتسعمائة رحمه الله تعالى واسم تيسير الوصول إلى جمع الأصول وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 75 وتسعمائة رحمه الله تعالى وهو جمع فيه جمع الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادته للسيوطي يعني جمع معظم الأحاديث وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للرداني المتوفى سنة 94 بعد الألف رحمه الله تعالى ما لاحظتم شايل من أول الكتاب إلى الآن أنه يذكر وفيات العلماء ويترحم عليهم رحمة الله تعالى مع الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلك يسلقه أهل العلم أن تتحفظ وفيات هؤلاء من بدايه ومع انه ذكر الامام مالكا كثير كلما ذكر كلما ذكر ابن ابي ذئب يعني انظر نحن في صفحه في صفحه 126 ذكر وفاه ابن ابي ذئب وفي 130 ذكر وفاة تاريخ وفاه ابن ابي ذئب ما قال المتقدم من باب التاكيد المسلك الثاني إذا المسلك الأول في التخريج على الكتب على الأبواب المطون إيش التخريج إيش في الكتب الجوامع التي يعني إيش تخرج عام ينتظم أبواب الشريعة كلها أو معظمها المسلك الثاني تخريج مختلف مفردة مفرد مفرد تخرج مفردة إذا نقولها إيش جامعة شاملة الثانية مفردة وهي على اختلاف مقاصي مؤلفاء في باب من أبواب الشريعة الثمانية المذكورة في التخريج العام أو في موضوع أو مسألة أو نوع من أنواع الحديث المتنية أنواع الحديث المتنية حديث مثلا الحسن أو الحديث يعني يبدأ بذكر الأحديث التي وردت فيها ومنها التخريج المجردة عن الأسنين مثل الأطراف تقفة الأشرف الفهارس الزوائد أشهروا مجمع الزوائد والجمع بين بعض الكتب الحديثية والمنتقاء والتخريج لأحاديث كتاب وهكذا وتفصيل هذا على مال فمنهم من اقتصر على باب العقائد ويقال التوحيد والأصل ومنها كتب السنة كتب السنة كلمة السنة في السابق كانت تطلق على المنهج العقيدة السنة للإمام أحد السنة خلي أصول السنة صغير. السنه السنة لعبد الله بن أحد السنة للخلاق وهكذا أو التوحيد توحيد ابن خزيمه توحيد لابن مندى ومنها كتب السنة التي تحض على اتباعها وعلى مجانبة البدع والأهواء فهي تطلق على ما يقابل البدعة علم عليها كفائدة حتى تنتبه لتسمية كتب السنة عند السلف السنه لابن ابي عاصم اي ما يقابل البدعه وهذا يعني في مسائل الاعتقاد والمنهج ثم من هؤلاء من افرد كتابا خاصا في باب خاص منها مثل الاخلاص لابن ابي الدنيا وتوحيد الاسماء والصفات للبيهقي والايمان لجماع الايمان لابن منهل دهل ابن ابي شيبه لابن أبي عبيد القاسم الايمان طيب ومنهم من اقتصر على باب الأحكام الفقهية ويقال أحاديث الأحكام والأحكام الفقهية والأبواب الفقهية وهي المشهورة بكتب السنن إذن السنن ليست إيش من الجوامع إنما السنن كسنن أبي داود وأشهرها الاربع سنن, سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهي مع الصحيحين تسمى الكتب الستة وأول من جعل السادس ابن ماجه أبو الفضل ابن طاهر محمد بن علي بن القيصران المقدسي المتوفى سنة سبع وخمسمائة رحمه الله تعالى ثم تلاه عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى في كتابه الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه من؟ الذي هذبه من؟ المزي ثم هذب تهذيب المزي ابن حجي أي رجال الكتاب أي رجال الكتاب الستة الكتب الستة وعلى هذا استمر التأليف في رجال الكتب الستة والجمع بين أحاديثيها وأمر زين العدري المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة فجعل السادس هو الموطا وتبعه ابن الأثير المتوفى سنة ست وستمائة في جمع الأصول إذا قال ابن الأثير أخرجه الست فيقصد السادس من موطط ملك وليس سنن ابن ماجه وقال الحافظ ابن الصلاح وأنه العلاء ابن حجر رحمه الله, تعالى رحمه الله تعالى لو جعل مسند الدارمي سادسا لكان أولى لعل بإخلاص ابن ماجه وإلا الدارمي أجل من ابن ماجه ومؤمى السنن الدارمي أجل وأنقى حديثا من سنن ابن ماجه ومنهم من جعل الأصول سبع سبع فعد منها زيادة على الخمسة الموطأ وابن ماجه ومنهم من أسقط الموطا وجعل بدله مسند الدارمي مسند لأنه أحاديث مسنده وليس لأنه مرتب على المسند كتب السنن وهي أشهر كتب هذا المسلك ولها النصيب الاوفر فيها جمعا وتخريجا لأنها تعني علم أحكام أفعال العبيد الله. قال عن كتب السنن وهي أشهر كتب هذا المسلك المسلك إيش الثاني الذي يتحدث في بعض إيش علوم الشريعة يعني لم يجمع الـ الـ الـ الـ الـ أبواب الكتب الثمانيش أو أحاديث الكتب الثمانيش وهي أشهر كتب هذا المسلك ولها النصيب الاوفر فيه جمعا وتخريجا لأنها تعني علم أحكام أفعال العبيد يعني اهتمت جدا بإيش بعلم أحكام أفعال العبيد الفقه الذي الطهارة الصلاة الزكاه الصيام الحج طيب وأوفرها نصيبا ما هو سنن ابي دور سنن أبي دور وتنتظم أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة حتى نهاية كتاب الإقرار على ترتيب الحنبلية مثلا معتمدة الرواية المرفوعة يعني ابتدات بكتاب الطهر وانتهت بكتاب الإقرار على ترتيب الحنابلة في كتبهم أو تأثر الحنابلة دعنا نقول تأثر الحنابلة في متونهم طيب بكتب السن وترتيبه وكتب السنن هذه هي بضمنها إلى الصحيحين والموطا محل نظر الفقيه لاستنباط الاحكام الفقهيه ومحل نظر المحدث في معرفه الصحيح الزائد على الصحيحين عندنا الصحيحين اعظم ما يهتم بالكتب بعد الصحيحين السنن مع المعتقد ولها ويعني يا ليته كان قد زاد معها مسند الإمام احمد هذه لها شان عظيم جدا عند المسلمين عامه عند طلاب العلم خاص قال النووي رحمه الله تعالى ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتنة فقهيا نظر الفقيه للاستنباط فلا يكاد حديث صحيح يفوت هذه الكتب في الفقه طيب وأغلب الزيادات الصحيحة على الصحيحين في هذه الكتب خاصة إذا ضمننا لها مسند الإمام أحمد. قال النووي رحمه الله تعالى ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدار قطني تحت قال عبد النووي رحمه الله تعالى سنن الدار قطني من كتب السنن المعتمدة ولم يتعقبه شارحه بشيء بل نقل قول ابن الصلاح من موطن الحسن ايضا سنن الدارقطني فانه نص على كثير منه قاله ابن الصلاح والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ولا يكفي وجوده فيها الا في كتاب في كتاب من شرح الاقتصار من شرحه لاقتصار على الصحيح واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهم تساهل وبعد سياق الكتاني محمد بن جعفر لكتب السنن قال فهذه مشاهير كتب السنن وبعضها أشر من بعض وبإضافتها إلى السنن الأربعة تكمل كتب السنن خمسة وعشرين كتابا انتهى وقد عدى السنة لللا لكائث منها وهي من كتب السنة الداعية إلى اتباعها وترك ما حدث بعدها من بدع وهواء فيكون, فيكون ذكر 24 كتاب يعني هو أخطأ في عد كتاب السنة للكائف لعله لم يره لأنه كان مخطوطا وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة طيب ثم من هؤلاء من خص بابا من أبواب الأحكام مثل الطهور، الاذان الصلاه الزكاه الصيام الحج الاموال القضاء،, القضاء بالشاهد واليمين الجهاد وأول من صنف فيه ابن المبارك في غيرها كثير كتاب الجهاد لابن المبارك مطبوع وقد اشتهر بالابواب المفردة الشعبي عامر بن شرحيل المتوفى بعد المئة رحمه الله تعالى فإنه يجمع الحديث إلى مثل في باب واحد فعنه أنه قال هذا باب من الطلاق جسيم فواه الخطيب يعني كان الشعبي يتحفظ الأحاديث عن طريق إيش الأبواب ويضم الأحاديث بعضها إلى بعض وذكر آثارا أخر في افراد الأبواب أو إفراد بعض الأحاديث في باب بعنوان الأثر في ثبوت الأبواب عن وكية والشعبي وأبي العالية الرياحي وابن سرين وسفيان الثوري وأبي عاصم النبيل وابن المديني وقال بعنوان جمع الأبواب ويجمعون ابوابا يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام وعن مسانيد الصحابة ايضا فمنها وذكر شيئا من ذلك إذن هناك مسلكان للتخريج على الأبواب المسلك الأول وهو التخريج العام والمسلك الثاني هو الخاص الذي يجمع أحاديث أبواب معينة من العلم وأشهرها كتب السنن ثم بعد هذا يأتي افراد بعض الأبواب أو بعض الموضوعات بكتاب من هذا ومنهم من اقتصر على أحاديث الاداب وحقيقتها الأخذ بمكارم الأخلاق واستعمال ما يحمد قولا وفعلا الأداب معناه إيش؟ أن تأخذ بمكارن الأخلاق وأن تستعمل ما يحمد من الأقوال والأفعال ويقال علم الأدب ومن المؤلفات فيه الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى وإنما وصف بالمفرد احترازا عن كتاب الأدب الذي ومن جملة كتابه الجامع المسند الصحيح وقد وفقنا الله لشرحه دراسة وإن شاء الله يوفقنا لشرحه كتابة لأن النسخ المطبوعة مع شرحنا للكتاب وجدنا أخطاء حتى في النسخ التي نجل يعني نكبر من علق عليها أو خرج أحاديثها وصلنا أمس للدرس السابع والسجم من فضل الله سبحانه وتعالى ومنهم من اقتصر على أحاديث الرقاق وهي تعني علم السلوك والزهد والمؤلفات فيها كثيرة منها كتاب الزهد لأحمد وهو اجود ما صنف لكون مرتبا على الاسماء والزهد لابن المبارك على الأبواب وفي عامة كتب الزهد أحاديث واهية ويلحق به كتب الترغيب والترهيب والفضائل وكتب الأذكار, وكتب الأذكار والأدعية ومنهم من اقتصر على تخريج أحاديث التفسير وهو أيضاً علم التفسير والمسندون له مرفوعا وموقوفا ومقطوعا كثيرون وأجمعها اليوم تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر رحمه الله تعالى ويلتحق بها كتب المصاحف وأشهرها كتاب المصاحف لابن أبي داود مطبوع أكثر من طبعه والقراءات والوقف والابتداء وناسخ القرآن ومنسوخ واداب تلاوته وفضائله وأول من الف فيه الشافعي رحمه الله تعالى ومنهم من اكتفى بتخريج أحاديث السير والتاريخ وهي على أصناف منها ما يتعلق بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي السيرة مثل السيرة لابن إسحاق وهي مسنده وهي التي اختصرها ابن هشام المتوفى سنة ثمان عشر ومئتين رحمه الله تعالى ومثل سبل الهدى والرشاد للصالحي المشهور باسم السيرة الشامية مخرجة جمعها من ألف كتاب وعقدها في ألف باب قال بعضهم أول سيرة ألفت في الإسلام سيرة الزهري كما في الرسالة المستطرفة أيضا منها كتب الشمائل وأشهرها الشمائل للترمذي. الخصائص منها لا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الخصائص من السيوط أو الشفا بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم المعجزات ويقال أعلام النبوة دلائل النبوة للبيهقي ولابن عين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمة المغاز مغازي, مغازي موسى بن عقبة او في بعض مفرداتها مثل المولد الشريف الاسراء والمعراج تفصيله تفضيله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يتعلق بخبر الثقلين والسماوات والارضين والملائكة الكرام والماضين ويسمى بدء الخلق ومنهم من أخذ بتخريج احاديث الفتن واشراط الساعه وتسمى الملاحم وعلم الفتن والملح طيب نكتفي الان بهذا وان شاء الله بعد الصلاه نكمل باذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فاستكمالا للمجلس الثامن نقول وبالله التوفيق قال طيب الله ثرى ومنهم من خرج في أحاديث المناقب والمثالب يعني بعض العلماء جمع أحاديث المناقب فمثلا مناقب الصحابة مناقب أبي بكر مناقب عمر مناقب عثمان مناقب علي رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين جميعا أو منفردين والآن مناقب آل البيت والعشرة عشر المبشرين بالجنة أمهات المؤمنين وقريش والأنصار ومنا ومناقب واحد من الصحابه يجمع مناقب يعني صحابي واحد ومنها مناقب البلدان والبقاع وفضائلها مثل المساجد الثلاث ومك والمدينة فضائل دمشق للربح ويدخل في هذه الطريقه التخريج على الابواب والمطون انواع أخرى منها التخريج لاحاديث نوع من انواع علوم الحديث من طرف المت ومنها تخارج في المعلول الحديث المعلول ياتي مثلا يجمع الاحاديث المعل والمضطرب والمدرج المقلوب الموضوع الغريب الفرد المصحف المحرف مختلف الحديث الناسق والمنسوق غريب الحديث واول من الف في الغريب لابد نحن لابد أن نفرق بين امرين بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث فالحديث الغريب مبحث اسنادي وغريب الحديث مبحث متني الحديث الغريب من فرد بروايته راون سواء في اصل السند او كان غريبا نسبيا بالنسبة لفلان أما غريب الحديث والألفاظ التي تشكل على بعض طلبة العلم نظرا للعجمة التي دخلت إلى أنسنتنا وأول من الف في الغريب النظر بن شميل ويقال أول أول من الف في الغريب أبو عبيد القاسم ابن سلام وقل نوع منها وأمثالها إلا وفيه كتاب أو كتب فضل. يعني قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وألا سلفنا الصالح في هذه الانواع رحمة الله تعالى عليهم أثروا المكتبة الإسلامية حتى قال بعض الغربيين يعني حق للمسلمين أن يفتخروا بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وللخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أحمد بن, ع... أحمد بن علي بن ثابت المطاف سنة 63 و400 رحمه الله تعالى في هذا مزية على غيره لكثرة ما ألفه حتى قال الحافظ ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه انتبه يا عيل انت يا ليتنا عيال على الخطيب صحيح كل المحدثين عيال على الخطيب ومنها كتب الزوائد زوائد كتاب كذا على كذا زوائد مثلا السنن على الصححين زوائد المسند على الصححين زوائد المسند على الكتب السته زوائد السنن وهكذا وحقيقتها الأحاديث التي يزيد بها بعض الكتب بعض كتب الحديث على بعض آخر منه مثل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبصير المتوفى سنة أربعين رحمه الله تعالى ومنها في الجمع بين بعض الكتب الحديثية مثل الجمع بين الصحيحين الحميدي مثل الجائد هذا, هذا يعني كتاب قديم لكن حديثاً الأولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخة والجمع بين الكتب الستة وهي الصحيحان والموطأ وأبو داود والترمذي والنسئي جمع رزين العبدري رزين أنا قلت رزين, رزين العبدري بوزن أسير المتوفى سنة 35 و 500 رحمه الله تعالى وتقدم ذكر بعض الجوامع منها لدخوله فيها لدخولها فيه ومن هذه جمع المتفق عليه لدى البخاري ومسل كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد الباقي الجمع بين الصحيحين الكتب يعني يجمع بين أحاديث الصحيح لكن هنا الذي اتفق عليه الشيخان وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الشنقيطي لا حبيب الرحمن طيب جزاك الله خير ونؤلوا المرجان أدق وهناك سن مصرح به وعليك مصرح اعتمد الشنقيطي وحبيب الرحمن عليه رحمة الله محدث. الشنقيطي محمد الأمين مفسر أصول محمد الرحمن محدث. اعتمد عليه رحمة الله على الجامع الصغير وزيادته لل... على الجامع الصغير للسيوط فوقع في أخطاء وقيل إن صاحب زاد المسلم اعتمد في تجريد هذا على تتبعه رموز السيوطي لها في الجامع الصغير ولهذا وقعت له فيها فيه أوهام فيه أوها ومنها التجريد والانتقاء من كتب الحديث المسنده أجرد مثلا أحاديث الأحكام أجرد مثل المنتقى، مثل العمدة مثل وهذا ينتظم أبوابا كثيرة أشهرها في الأحكام مثل الإلمان لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي شرحه الشوكاني في الناي وبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى وفي الترغيب والترهيب، وفي الحكم النبوية والأفعال المصطفوية وأخضية النبي صلى الله عليه وسلم والأقيسة وهكذا كل هذا في التخرير على إيش على طريقة يعني على الطريقة المختصرة أو على طريقة باب من أبواب العلم طيب ليست التي جمعت المقاصد الثمانية تنبيه للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عطب على الكتب المصنفة في الأحكام بحذف الاسانيد عنها من السنن وغيرها والاكتفاء بمجرد العزو من غير بيان صحة الحديث أو ضعف فليمظر في النكنت يعني يعتب على بعض العلماء الذين يجردون الأحاديث واختصرونها من أسانيدها ولا ينبهون على الصحة والضعف تجريدك هذا بدون تنبيه على الصحة والضعف سيؤدي إلى إيش؟ إلى أن يعتمد ما ليس بمعتمد وليس كل طلبة العلم يكون ممن يعي الحديث ويفهم فيه قال رحمه الله تعالى ومنها كتب التخريج للأحاديث والآثار الواقعة في كتب المصنفين من أهل العلوم كافة مثل العقائد والأحكام والتفسير والحديث والأصول والفقه والسلوك واللغة يعني مثلا نأخذ كتابا نخرجه. طيب مثل ما فعل الشيخ الألباني من قبل ابن حجر من قبله الزيلعي وهكذا تخرج كتابا كتب عقيدة كتاب عقيدة كتاب, كتاب تفسير كتاب حديث كتاب أصول تخرجه ويكون كتابا بجوار الكتاب المخرج فهذا من تخريج بعض الفرعيات ايش؟ ومنها كتب في الأحاديث المشهورة على الألسنة ما أنت لو راجعت ستجد أن الصفحة مكررة يا أيها المكرر طيب انظر الصفحة ستجد ستجد الصفحتين تكررت التصوير صح؟ يعني ذنب اني اصيب وتريدني على الخطأ ومنها كتب في الأحاديث المشهورة على الألسين أحاديث اشتهت صحيحة وضعيفة وموضوعه فيؤلف العلماء في هذا من أعظمها مثل المقاصد الحسنة في بيان كثير من أحاديث المشهوره على الألسينة للسقاوي رحمه الله تعالى وهذا من أجله وغير كثير ومنها كتب الفتاوى الحديثية العالم يسأل عن أحاديث وعن اصطلاحات وعن قواعد فيفتي. فتجمع هذه الفتاوى الحديثية ليستفيد بها طلبة العلم مثل فتاوى ابن تيمي وابن سيد الناس وابن حجر والسخاوي والسيوط والهيتمي رحمهم الله تعالى هل يوجد فرق بين الهيتمي والهيثمي طيب الهيثمي سني محدث من تلاميذ العراق ابن حجر الأول مردون الهيثمي ابن حجر الهيثمي طيب عالم محقق إلا أنه تلوث بالصوفية والأشعر عليهم رحمة الله وله مؤلفات جيدة وله دون ذلك ويشكل هذا الرجل ما بين ابن حجر الأسقلاني لأنه ابن حجر أيضا ويشكل مع نور الدين الهيثمي لأنه هيثمي رحمهم الله تعالى ففيها من التخريج وصناعة أمر عجيب أمر عجيب في الفتاوى هذا التخريج في التفاسير والشروح الحديثية وإذا نظرت في تفسير ابن كثير وفتح الباري لابن حجر وشرح الإحياء للزبيدي علمت ما تحويه هذه الكتب من التخاريج المهمة مخرجا وعزوا وحكما مع لطائف الأسانيد وقواعد الجرح والتعذف يعني متتبع تفسير ابن كثير هذا كتاب عظيم جدا قد ما ينتبه كثير من طلبة العلم ولبن كثير فوائد فوائد شد له عليه رحمة الله أما الفتح فلا هجرة بعد الفتح أما الفتح فلا هجرة بعد الفتح ثم نرتقي إلى التمهيد وإلى السنن الكبرى للبيهاقي وإلى المحلل بن حزم مع المغني بن قدامة التي بها إمامة الدين في الفقه أصبحوا. إماما في الفقه من استوعب هذه الكتب مع الفتح فلا هجرة بعد الفتح رحمه الله تعالى على ابن حجر تصنيف على الاطراف تصنيف على الاطراف اطراف الاحاديث وهو على نوعين سندي وتقدم في الطريقه الاسناديه ومتني سندي ومتني وأن يعمد الطالب إلى كتاب فأكثر من كتب الحديث أو غير من الكتب التي تحوي أحاديث فيطرف أحاديث أي يسوق طرف الحديث وهو أوله الدال على بقيته مرتبا له على حروف المعجم وفي ذلك على أنواع كل هذا من أجل تيسير الحفظ من أجل تيسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقريبها للأمة ولذا كان مشروع إمام أهل عصرنا الذي سمه بايش تقريب السنة بتقريب السنة بين يدي الأمة رحمة الله تعالى عليه وطيب فراء فكتب تمتلئ أقول كتب تمتلئ بخيرات مع أنه بشر عالم من من, من من كبار العلماء يصيب كما يصيب كبار الرجال ويخطئ كما يخطئ كبار الرجال والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخفف فإذا وجدت خطأ للألباني رحمه الله تعالى فليس معنى هذا أن يهدم رحمة الله تعالى عليه فهو رجل من الرجال وعالم من العلماء وجبل من جبال الأمة يصيب كما يصيب الرجال ويخطئ كما يخطئ الرجال ولكن سيئاته مطموره في بحر حسناته طيب الله سراء فوالله لولا أن هذا الرجل أنعم الله علينا به ما رحنا ولجئنا في هذا الأمر ومن قبله شيخ شيوخنا وإمام أهل مصرنا وأهل وادي نيلنا أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر إمام الدنيا رحمة الله تعالى عليه فله في تحقيقاته من البدائع التي تحير الألباب رحمة الله تعالى عليه وطيب فراه مع أن جل ما كان يعتمد عليه من المخطوطات ففرق بين من يعتمد على مخطوطات وبين من يعتمد على مطبوعات وبين من كثرت كتب الفهارس والأطراف فيسرت له فيظن أنه بلغ ابن حجر أو فاق ابن كثير فهذا من الجهل رحمة الله تعالى عليهم قال وهو في ذلك على أنواع وهو بعدد طرق التخريج الخمسة الآتية بعد هذا وما لكل طريق من وظيفة تخصه وتعلم تسمية وتعلم تسمية بعض كتبهن لكن عمدتها اليوم الفهارس يقال فهرس الكتب يفهرسها فهرسه مثل دحرجاء وتجمع على فهارس معربة عن فهرست فهرست بكسر الفاء وسكون السين وتاء مثنات وقفا ووصلا تقول فهرست سواء وصلت أو وقفت والوقف عليها بالهاء خطأ ومنها كتاب الفهرست لابن النديم ويتدل على الكتاب الذي تجمع فيه الكتب وفي اصطلاح المحدثين أطلق على ما يحتوي على اسماء المشايخ والتلاميذ المستفاد منهم بمعنى الثبت والمشيخة والمعجم والسند والبرنامج وهذه الاخيره معربة عن الفارسية برنامج ومنه فهرست بن خير وانظر الكتب التي ذكرها رحمه الله تعالى لكن عمدتها اليوم الفهارس حتى أفردها بعض المعاصرين بكتاب سماه علم فهرسه الحديث علم كيف تفهرس؟, كيف تفهرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بسط الشيخ صديق حسن اكرمك الله الشيخ صديق حسن خان رحمه الله لمقاصد المتقدمين في التأليف والتخريج في عصر الرواية قال رحمه الله تعالى مبينا جهودهم وجهود المخرجين بعدهم نقلا منه باختصار عن كشف الظنون أي نقل هذا الكتاب الكلام في كتابه المبارك الحطة في ذكر الصحاح السته وبعد وبالجمله فقد كثرت في هذا الشان التصانيف وانتشرت في أنواعه, في أنواعه وفنونه التاليف واتسعت دائره الرواية في المشارق والمغارب واستنارت مناهج السنة لكل طالب ولكن لما كان أولئك الأعلام هم السابقين فيه لم يأتي صنيعهم على أكمل الأوضاع دائما أي, أي علم في بدايته يحتاج لتهذيب ويحتاج إلى تنقية فإن غرضهم كان أولا حفظ الحديث مطلقا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر في طرقه وحفظ رجاله وتزكيتهم واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا وخر وجرحوا وعدلوا وأخذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغير من نوازم هذا الفن التي كالتوابع بل ولا يجوز لهم ذلك فإن الواجب أولا إثبات الذات ثم ترتيب الصفات إثبات الذات أن نثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نرتبه فكان همهم أن تجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى بإيش؟ بإثبات الذات ثم الترتيب والتنقيح، وهذا يسمى لترتيب الصفات والأصل إنما هو عين الحديث ثم ترتيبه وتحسين وضعه ففعل ما هو الغرض المتعين واخترمته المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم فتعبوا لراحة من بعدهم يعني تعبوا أراحون جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ايدينا فيجب أن نتعب كما تعب وأن جد كما جد يعني تصور تصور أنك لو حسبت ما ساره أبو حاتم الرازي على قدمي يتخطى المليون كيلو مترا تصور تصور أن ابن حبان يسير من, من أفغانستان إلى الإسكندرية إلى مكة إلى اليمن يسير في طلب العلم تصور من بال الدم خمس مرات في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصور من شرب بولة خمس مرات في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد ماء واضطر لشرب بولة تصور هذا كل هذا من أجل حفظ الذات حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجئنا نحن فإن وفقنا الله وسرنا على منهاجهم بذلنا أقصى ما نستطيع في, في ترتيب الصفات وإلا فنكون ممن ضيع الذات وضيع الصفات ونكون ممن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الذات وضي وفرطوا في الصفات أي في ذات حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترتيبه وتنقيحه ففرض علينا أن نبذل كما بذلوا وأن نجد كما جدوا وأن نجتهد في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن بها قوام الدين ولأن بها أن نرحم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى ثم جاء الخلف الصالح فأحب الصالح أما الطالح ضيع. ثم جاء الخلف الصالح فأحب أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيع تلك العلوم التي افنوا أعمارهم في جمعها إما بإبداع ترتيب أو بزيادة تهذيب أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم أو شرح غريب اذا انتهينا من إيش؟ من طرق التخريج وأنها طريقتان وكل طريقة تنقسم إلى مسلكين. نقف إن شاء الله عند المبحث الثاني وهو طرق استخراج الحديث. كيف نستخرج الحديث من الكتب؟ الطرق التي يستخرج بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من دواوين الإسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا مأحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم